خَلَقَكُم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا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 ولا يرضى, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثُم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر تَ رََّهُ مُنيِيباًا إلَيْهِثُمَّ إذَا خَوََّْ لَهُ نِعمَةَ مِنْهُ نَسثَُّ إذَا خَوَّْلَهُ نِعمةَ منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم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 ما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واتعة إنما يوفى الصابرون أجرهم ওয়েরিয়া ফ